َذكر إِ ماأَتَ مذكر لْتَ عَلَهِ بمصَيطِير إِلاا مَنْ تَولا وَكَفرَر فَُعدذبُهُ اللهم العذاابَ الأكبر إِ إلين إابَهُ ثمُ إِ عَلَنَا حِسَابَهُ.